And. Mm -hmm. Yön كن شجر تنتطغي بانت ثابت, أصلها ثابت كُرُودِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَصَّلَ وَمَا مِن طيبة كشجرة طيبة نصلها أصلها ثابت وتخر لكم الفركة لتجري في البحر بأمره وتخر لكم تَظْهَرُ لَكُمُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ram Rabbi... فجعل ألف إذا من الناس جليل <تصفيق> um Ve sen çıkarı Bija ve aram